ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار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 من ذكر أو بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم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 لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل كتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله, خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا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 وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ